اللهم صل وسلم ذلك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك ببارك اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وغنيمه نبيك وسلم تسليما كثيرا والفوز من ذنبنا والنداء من اللهم ولا تهنا اللهم ولا تهنا اللهم اثرنا ولا علينا اللهم اذقنا شر الخيرات وترك المنكرات تحب المساكين اللهم اذقنا ولا تحرمنا اذا اخذت منهما الى مكانهما يجب ان يكون الله الشيء يجب ان اليوم هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب على يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ان يكون بعدين على يجب ان يكون هذا الشيء يجب على يكون عشان الشيء وراهم ان يكون هذا الشيء سألتفق لكم أو يعني هذه الأخوات شيء الشيخين مش عارشين بس الرغط الرغط الدرس يبقى هو رغط القلب وقالت. لا يا لا لا يا حبيت أنا مشيكة الوراق عايز السجع الكل عايز الكل يشترك معي مع رشي البيعات مع الأولاد مشابهين ينزلوا تحت إما الأولاد ينزلوا تحت يا مستحقا لكي ما يعيش الوقت الأمهاتي خلي بالله من عملابنا نرجع مرة ثانية للدرس أحبتني من فضل اللي أعب على كل شيء أنت وراتي ماكي شيء مني ومشي ببعيني ماكي شيء مني أني يجي على الخارج أني يجي على الخارج جيتم جداً يا بناكي بناكي بناكي بيكم من المعلمات أهم يتم كما تعملين بالقرآن أنا محضر النهارده ونحن أنت في لن ابدا الحركة أبداً يجباش تنهي لنا كلنا إن دخس إثناء الحركات تأول بكل شيء تتعلمين لبناتك لا نفعش أن تكون معلومة حركات المعطيقات ما تنفعش أن أنت من تتقلعي كله ولا تهمنش ولا تهمن عنك في تاه اليوم ثلاث حركات معلش انا أقولت واحدة من المجانب قاعدة على كل شيء بنت من فضلك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 انا معلمة وعلم بناتي كده لازم ممكن تعلميني القران ادايه تعلميني يعني احنا بنحفظ قرايه بالاداء واصياع سماع الكلمة بالاصون تمام يعني لما تيجي الكلمة كانت الدين قول ولا تاهن ولا ولا له ولا لهوا خطا ولا الذي ولا خطا البسح الوال باقتنان والوال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 هي ولا ولا مفتوحة وهمت بعدها مد طبيحة رفينة أقولها ولا مادة طبيحة ولا لا لا لا لا تعدد فيها أحيانا كتبا سمعها مع الفتحة صور صلي وضع بدون إمالة شمال ولا يمين مستقيمة ولا مادة ولا لا لا لا لا تعدد فيها فيها ثلاث خارفة ما ينفع تقول سهين سهين إنت عندك ساء مخرجتك وعندك ساء مخرجتك وحركتك المشروحة ولها مخرجها في وحركتها مقصورة وبعد كده النوم مخرجها في وهي مضمومة وبعدها الملد الطبيعي حركتك يعني لما يأجب الأكتب الكلمة دي لابد أن أتمنى الحركات وإلا تهل أنا مش اختلف، لست أكتلت لكن لو اختلف يعني هاكل الحركة اقراها ولا تهين هي اختلص. اختلص تهين اختلاف يعني الكلام الثاني ممكن أن أقرأ في هذا إن تسفين الحركة هذا خطر تهين تكتل الحركة خطر وإن أختلص الحركة تهين اختلصت الحركة يعني كم تسفين وانا لها أربعة عصر وإنّا إني أجد في ولا ولا تارس نون تارس نون نون تارس نون ولا تارس نون لا ممكن جدا أن تقول لي بعض الناس تبالد في الكفرة تارس نون خطأ في تبتغل لأني خطأ شايفين في الكفرة كان خطا يا ناس؟ انما اني اسكنها خطا انما اني استخدمت كثر تقع سرا خطا وان اني اذن هيا خطا والصح ان انا اقراها بكسره سليمه ان تقرا ها فقط ان ولا ت هي ت قبتك ب ت شفتك ب ت ت ت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت تاء سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت سالت ودعمي الماء ودومي ضمّة صح أجمي الضمه ما فيهاش نو نو تحبش ما كده لكن في نو ولا تهيدو. حتى اللي اللي في أضمن لكن لن تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان مثلا ان تتوقع ان تتوقع ان في ان لكن ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع مستعرضة مستعرضة ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع من فراغ الحنجة وفراغ الفم لكن انت نتيجة نتيجة تقوش من فراغ الجلد ده لأنه هو تقول مقرب الله فراغ القصد المحفر من الفم ما بكتهاش خالص من هنا يجيب في وحي بكثير مثلا من فمك فراغ الفم ده وتروح انطلعها من فوق المناخير دماغتم حيث ينفق من فوق الجيل ويطلع كأنه ينفق من فوق المناخيري المناخيري دي وانا حذرة تبا في المدير حذروا تشد وحتى حذروا بس لتبا تتشدوا معا قوية وحقول كونوا مثلا ما قلنا اقول كونوا كونوا الله ايه يا اخوانا ما رسما جميله دي طي هقولوا ازاي كونوا ايه كونوا ما اصليش كونوا كونوا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 ik hai het hai hai hai het hai hai hai hai hai hai hai hai hai لكن تستطيع قول قول رسولة الله واحد درهم اوه مين يقوى الامي ومين يقوى الالالادي ممتاز فأين الالادي الالادي ولا الولد تعبار طب مسترجع. مسترجع. مسترجع. هكي هكي ماشي عمي سمع لما حنا هكذا بقى وفي ناس تنقل كمان كنوان في حال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 احنا نحكي من داخله الخطا اللي بنعمله بنطق صوت عله الخط وحروف الهم من اهم الضعف اللي عملنا صوت عله من و و و و و نوعي نور طيب ايه؟ نا يتبطيعنا نا نا نا نا فتحنا نا نا نوعي تبطي ومشخمتنا ببعض البناسية نور دي في نوعي نور شو ده نور انا عايزة اصمع السوء بتاع النور يطلع ويطلع ما نا نوعي نشط النور ببطيقاتنا نا بس, بس اسمعوني يا موضع موضع اسمعوني كل الغلط ما في ما في ما في الفوش وخلي بالك حرف نفسه وكبنت من الدادي بدون تكلم مش نام نام نام طيب يبعنا برضو حتى يقال الايات ويا ثابت وقال مش نافاه مش نافاه نافاه نافاه ja, ik moet mijn natuurlijk verder. Mijn wil wil ik, wil ik, wil ik. Ik ik, Ik وقالوا يريدون عدونا او نافطه تبت صدق يوما بل والمانع قال Waarom en na de maand? We gaan nu nu dat hij helemaal er is. Eerder doe, hij maakt al wat jaren wel. Niet de dame is daar niet. La, barst de is Weet je niet تي كما ذكرنا الكلام اللي وراكم الظهر ده بنبلغك عامل ايه بقى لا دي قول كونو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 فبقول ذا اهو ولما افتحها فوق يبقى ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ايه ذا ذا ذا ذا ذا لا لا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا ما ذا ذا ذا هكذا بننسخ ده ده دي سوي ده عندك تقليل حروف يا طيفه وده ده ده ها طب هي, هي بقى كده صح اتفضل وحدي كانت بامير اوي ومشاء الله يكسب مملكه بردو ويكتب لكن يمكنك ان تكون بين البعيد يوميا يمكنك ان تكون بين الناس يمكنك ان تكون بين الناس يمكنك ان تكون بين الناس يمكنك ان تكون بين الناس يمكنك ان تكون بين الناس يمكنك heb je het dan in de hele manier, in de manier, in de manier, hoe nu? Hoe nu? Hoe nu? Hoe nu? het nu? Hoe nu? Hoe nu? Hoe nu? Hoe nu? Hoe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 هي اكثر عمله الخط عشان ما من جوه اه مش كده وقا وقا وقا وقن و دن أو نار وقال... او نار تهب تفضل انا بحاول ان انا ايه ايه والون كيم وده او نقاط يبقى هنا عندنا يا بنات اهم حاجه بدايه اذايه اتثقل بالصراحه الحركات دول وازاي اتثقل صوت المدود صوت المدود حاضر حض اسمع دلوقتي ازاي اتثقل صوت غير ما مد الثلاث هدول الثلاثة؟ لا من خايشوني، لأن من نتيجة إن أنا ما بعتنيش على الحرق ومخرج وكذا، ورخرقي نفسي على بدتوك على فوق، على فوق. فطلع صوت فوق ده هو عميلين. خلاص. بصي آ آ خلاص آ هي الآ مش وليد جنين، بس بدل صوت لما تيجي صوتها، ماشية صوتها خاتم ضاحين كذا. آدي آه خلي صوتها من هنا، نفتح من هنا.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 اهلا اهو والعين المظلومة آه آه آه. اه اه اه اه على الهواء هل ما تخليش الخروف بهتة علشان لما تسطيق الخروف بهتة الاسان بيضطر للخروج من هشومك واضطح الحرق واخرجه وليل ان الهمزة من الحلق من اقصار والعين من اوسطه والوان النسية من الجو يعني فراغ ده وفراغ ده بقوة والثلاث اهو اهو اهو أمّ أأوّلو أأوّلو أأوّلو مجد قويل قويل أأعّلو كمّة عندي أعوّل أأوّلو أأوّلو أبداً ما تصدع عندي منخيرة إلا الصراء يأتّل بصراءة وشيّة أأوّل أأوّل لي، ليه؟ لماذا الهم ده كده؟ الهم ده هاو أأوّل والعين أهد لو صفر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 اعوذ اعوذ اعوذ اعوذ عشان تتقني بدايه علي من انت تقدر كده زي السلطه حر. بالله برضو زيها وانا بقراها بيه شايفه اجد بيه واخرج بيه بقى بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه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 الله الله الله الله الله جي الله جي تبدأ في ثاني ولا لا ما تستطيعين أنت لما تعتمد على الطول العالي والترافق أنت قبل الحرب أعوذ بالله مقوتي لكن في قوة الكراعات في مجود صحيحة ضم صحيح مش مجرد أو تكرأي مثل كراع الزلع كده طيب من في المقاربك وصواتك صح يا مي؟ أنتكون كده بقى في القاهرة ولا يمع؟ مين بقى يقرأي يا جماعة قبل ما ندخل على هائل المنال لأنه مجلسة طيب أه برضو عند لكم حاجة هي بيه بيه بتقرأ بيها همه بتقرأ همه بالإيه الخطعة عند لهمة الوأس المبالغة المبالغة أنا نروش أه لا وسطا أه أه أه أه أه أحمر أه أمني أمني أمني أحسن أه وسطا ما نروش ها أعود بالله من الشيطان يرديني اهو بالله من الشيطان يرديني اهو لا يمين السيطان يرديني اهو لا يمين السيطان يرديني اهو لا أنت السيطان كده. اهو لا يمين السيطان يرديني اهو لا يمين السيطان يرديني اهو اه اه, آه. افتح كده في الآب باييني دي كده في العوب واحد في الزاق افتح دي في البيت افتح في اللام بقى شير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحجني هنا يا كرعالي وحجني حجني أبندي ويجي بقى نخرج كانت دي اللي بيديني ان انا بتفخر اكتر في لا مش ما على الواو دي الواو المد اللي بتاكلوا هنا حاسه الحبه اللي الله لا لا لا, لا. أحسن كتير من التفقيم الأولاني. بس هنقول لكم يا بنات المهم أول حاجة يا بنات لو درستكم الأول مع بناتك الفتحة الضمة كت القان الندود تكتب بال بالالف وبالوا وباليا القانهم. وأخيرا خيلك مع قراءة كل الأح كل كلمة اللي تعذها لحد ما البيت تكتب القراءة صحيحة. عشان البنت كتير مجد قوي لن تعودي أحد يقولي مجد قوي. زاي المجد ضالع قوي واضح. مش ميشف... ميشف... عند الملل بعض بيقولوا بيعمل كده ايه عند الملل وحامل إيه موجه صوت طب صوت طب اتحولت أنا عايزه زينب تقريني صوت قوي يعني وجود الشيطان يغرضين قوي عرفت خطه احنا هنعملها باقياء يلا خاطر المستقيم كده هنرسم بقى حاجات هندسيه بقى يا بنات يلا يلا بكده كويس قوي لا خصوصته قالوا ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه الحركات اللي هي ممتازه لك ممتازه حركات الناس هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي هنا مكانها ممتازه مكانها هنا وال ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي ممتازه هي وكذلك الزين زيها الزين زيها قال لي زين اهو لو نورتوا انا هعمل خط مستقيم انا بقى واحدة علميه ما شاء الله انت يعني بتكلم عنك يعني بتكلم عن بس انت البنات على الدنيا ما شاء الله فاهمين اه أنا هعمل ده انا هسحب خط مستقيم فوق وتبقى كده من غير ما ليه كده ولا ارجعه كده وده مكانه اهو افضل حل هعمل خط مستقيم لفوق كده اه لتحديد الترايد لاين وبعدين بعد كده هبتدي ادخل على العين اهو فين العايز مكانها فين؟ مكانها فين؟ وقبت جانها فين وسط الحرب هدخل عليها ومشي حظه مستقيم عشان يكتبع اه رو اه والتاني كده اه اه ومش اه جاء واحدة ارخانة ستفر ارخانة بسيار بشجع عن ارخانة في حبري مش اه جاء رو كده اه اه اه صحيح نجي بعد كده اه اه اه صحيح بس اطلع للذال اه اه الذال شبا؟ بقى النور بالمسطرة بالمسطرة باللايكات وأنا أخرج باللغة زيها أجي الباق مخرج الباق صح؟ أجي مخرج الباق الآن بي طب أنا في الوقت دي في السكون ما شاء الله عليكم ماذا في الأعزمين وفي العربية يا ربنا يلنى على ما شبا بي طيب هكرا بي بي قاضي إيه كده، بس يا مكسوره يبقى مكسورة، يبقى هاقصر معالفة في الصفحة يبقى بي بي بي ولست بي بي بي بي بي, بي حرف اللام الساكن اللام بي لا لام لم ساكنه ولا متحركه لام ساكنه الساكن نجح حركة، احط إنساني في فقرة بي بي يبقى دين بيطلع وشايفه في اي حركه دين دين لا في توقف عميق في الصوت بينما فوق هذه اللمات مش ممكن مخره يا اه يعني بعد الضغط يعني فوق المساحه اه يعني كده يبقى بقى مش بيين. بيين في بيين. بيين في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 البنات الزغرين دون عزيزي الأنهان هتودي بإسم الله يلا أودوا بلاي نستانع رجول لا واحدة واحدة احنا نعملش بقى من دون عزيزنا ما واحده وضعي واحدة واحدة يلا حدائي إن شاء الله يا بنيك أعوض يا حين واحدة إذا كانت في داشت عن دون قبل ما كان شديد دا تشوفوا بقى الأخطاء بالدك دا وضعوا بيك حاركة يلا يا رجال لا أقصدين من خلالكم لا أقصدين من خلالكم بلدينكم معناتهم ناشاء الله أحسنتم يا الله حبيبتي لا أقصدين هادي بلدين الشاطين دون خلي بالك يا هند الأطفال بيتدي ما عندهش طيب لي الشطر حد داني ما بقى بطوايا رحمة يلا يا رحمة على الصوتك زي ما انتو في البيت لا اقراك زي ما انتو في البيت في بيتكم ما مع راضي بقى بتعمل ايه ايوه احسنتوا أحسن تقولي يا بنات <تصفيق> اللهم بارك لكم يبقى اذا واحنا من يا بنات والله لو رسمتوها كده لو رسمتوا اللحظه بالمفتوح الفوق المظلوم الثاني والمقسوم بتاعت بتلف والحنايات لكن رايي صحيح احنا دلوقتي نجدكم أحداً ونجدنا دلسلتك ولو كان درجة دكتنا من حلقة في البداية كل شيء يجيكم هنا ونحن نطنى في طرح هنجد دلوقتي أمر اللي هي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي طيب مين عايز يقرأ لي آية واحدة يبنانك الحاجة بس المجيزة وهو إدفت على البيت. مين يقرأ لي إقرأها صحيحة؟ جلت السرع جلت هنا من أول ما دالي عادة عيلي كيف صح؟ الخطأ مش معنى أنا بقول إن هي دي خطأ لها مش بالداد لا بس إحنا بنضبط على ناشتنا لأن تبقص عليها من الأخطاء من الأخطاء ساحل تتعلم يعني تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك من هنا تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك يا <تصفيق> سب باش الله ونبارك لكم جميعا وراء يدوركم ربنا يعلمنا يا جميعا اللهم نجد عيننا ان احبنا بشكل عشان وردخنا الاخلاص تتعينوا <تصفيق> ومتعليك يا رب تردخنا الاخلاص لان انا ناخد العلم للحكم يعني ان تتتعيني <تصفيق> قلبك تتعيني ياريكي بقلبك عشان تبدي قلبك لما تتعيني الإخلاص هتخصني انت عزيكي لو فقدنا الإخلاق هذه الحصة مش عايزة تتعليني وعايزة تتذكر الله مردقني وإياك نتخلق هائل ثناية ما تعليق هذه الثناية كلها هي هائل ضميل الزائدة عن جنيه الكلمة ولكن يقنى عنها جنيه يكون كده بإيه؟ المشرق المبكر الثلاث خطوات خليبات المشرق المبكر الغاية هاي كل دلوقتي حال الاصل الثاني الكنائي حالها في الهدى البناء على الضم نحو له من هو في اراديتكم العرض زي منه الا ان يقع قبلها كسر نحو دي كلمه ايه اي هي لكن نحو يقع قبلها كسر نحو ايه دي مكسوره دي يعني دي هي بره ولكن يقولون انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد دي تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد في تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد يا تجد ايه؟ تجد انك تجد انك تجد انك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 إلى أجلي إلى أجلي إلى أجلي إلى أجلي ليدع ليدعون بالسالمة إلى أجله ليدقراهاء الهمزة الثانية أجله مسحاة تقول إلى أجله هذه بنت الهمزة من الصحراء إلى إلى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 أنت كُبِّيَّا أو كَبِيَّا بلا أدلة. ممتاز، فهمت؟ طيب، وتتصل هاي الضمير دي بالفعل نحو قول رب سبحانه وتعالى، هل يقول أو نحو كلمة، مثلاً كلمة كلمة علمت أو كلمة كلمة, كلمة قلت. تعالوا نجيب بقى في الثلاثة متصله بالفعل ها ها متصله ها ها ان لا كنت ما انا مش عايز اقول ما يا في القراءة ما تقولش إيه إيه ان, إن مش عايز اقول ان مش عايز اقول ان مش عايز اقول ان مش عايز إن كنت قلته فقد اقول ان مش ان كنت قلته كل كل كل كل تو كل برجع عشان اجيب اللحن الساكنه مش قلته كل لكن قلت برجع فيه لان الساكن ليس فيه حركه لما اجي اقرا حرف ساكن ما ينفعش احب مضموم اضم شفتي تاثرا بالحرف قلته خطا لكن لدينا ما أمتلك قل قل قل قل قل قل قل قل خلاص طيب هدوني تانية عبر المنتصر لأه انتقراء قالوا حرقوا وانصروا آلهة هل سعر الثانية بنا لحد ما نعندوكم الصفة الأحيان الثانية ها طبعا في السماعة الثانية ثانية ثانية البقتي بنت قلت وحدة ثانية قلت حليقون عليهم مينة عليهم ملات قولينه واحدة واحدة اقول لي فعلي زمعها ثانية اه فاذا من تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان إن من تتعلم ان تتعلم إن إن ان تتعلم دي إن ان تتعلم من أول الهنزة. ان من أول الغنة في ما لها بس إن ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان خلي <تقل> بالكوا من النقطه دي لان بعض الناس اللي بتغني هم بيغنوا حرف ياني يعني زي إن أو إن من اول الهمزه بتغني الكلمه تعثرا بالغنه فبتستعجل الغنه تقول من اول الهمزه هتوها لي بقى الكلمه ان مش غنه يا دي دي فارق تيجي من اول كلمه وقال علمت سلام تعلم سلام سلام سلام ولا سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام طيب سلام سلام سلام سلام سلام سلام من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 فساو بها يا فيسا فساو فلو خيره قوله فساو فساو فقدم فساو بها يا فيسا في قلبي يجي ويقوي واد احتاج مين يقرأ لي يقول الايه قويه قويه فبقوه مين يقرأ في يلا يس فساو بها يا إِلَّاهُ بِقَوْمٍ يحبه وَيُحِبُّونَهُ حسنًا من أن يقرأني أنت تقرأ رجل صغيرًا حسنًا حسنًا حسنًا حسنًا آياتًا جاءً فيها دوني جاءً فيها دوني إِلَّا مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا فإذا كان لدينا كل شيء لدينا أن من الجو فيما يتعلق والله مجد قالوا قد لو او حد يخوف احسن فمن الله قلنا فاحسن ياما يا حد وينها وما وما وما علم هذه المد في الكلمات ده وما يا بنات لما يجي ان وما ان اردت بقى وصل لحد هنا ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت وما اردت يا اردت ان اردت ان مين ان اردت ورق اردت ان اردت ان اردت ان اردت معانا ولا ان اردت ان اردت ان اردت ان ان يكون فيه فرق كره مشتاقه يابسمه قال ان يكون لدينا حركات الدائره قال لا لم يكون لدينا مسوره اثني فتح الاولى و اثني مسوره لنا قالت ان يكون لدينا مسوره لدينا مسوره لدينا مسوره لدينا مسوره لدينا مسوره لدينا مسوره لدينا مسوره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 خليك هليق واقري لي سوره الذور تشبهك معانا اهلو يلا طب الصوت ده قالوا الماديه ابدا ايدك ما صوت الواو الماديه زي ما سمعت أهله أهله أهله وأنه إلا أنه كانت مينا الغارب سوفي لما عرفتكم أحتمد سيف المجد كده؟ بس من خط المستقيم كده؟ مش هتتعدي والله لو طبعت, لو طبعت المسألة الابتهاك وعليه ما تتعدي أبداً هتجيدي مجد خط الصح رفتها سنين وخط كده كده كده قدامها سنين وخط كده أتسل السميل وحط كده أديني الثلاثة لمنتعه بالقام بإذن الله يلا يا أمد <تصفيق> يا رب صنف حاف يلا يا جنسي بص يا بص يا دعائي حمسي أنا بقول لك إيه أنا بقول لك إيه إنسيكي ما الأخير تقولي إنه وتناس أرجوك بإسمعوا الأمر ده لو أنا جيت أستعجيت على القناة هتبقى من أول الهم أول الهنزة فيها غلنة الغطينة للبنات تابعوا معايا عشان عندها دوائق سأقريك ونفقها كده يلا اتبعيني ونفق من أفل في الهندس. لا لا فلت تتعمل كده بنفق كده ونفق كده ونفق يالله يالله تبلاك تنوائر سن. كانت دي؟ حاضر. وانا انا بقول ايه يا بنات؟ انا بقول في في انا بقول لكم انا برسم دلوقتي خط على الصوت في المخرج اين مخرج المين وفين فتحة الجو؟ وما علم. وما علم. هاو يلا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 ولكن الله فيكي. وراء أيوة حد من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل هي كده الفاقه الاولى ما يل في وهو وهو طبعا الفقه ده ينحيده. لكن ينيدوا دي اكلة قراءة برضه حد ما احرقش يلا يا امام وانا نقول اذا الدنيا صحيح ومن نقول اذا ثواب فَأَثْبَتِي يَلَّا قْرِي هذا لو في سماره من شَخْيُق يَقْبُو وَدُلَّ لَمَّا لَهُ الْبُدَا وَيَ de heer, hoe dat? Ja, <tabla> Ja, toch niet. Ja, toch niet. Ja, niet. Ja, toch Ja, toch en dat is niet de reden waarom ik de meeste mensen in En ik ben يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا هي؟ يما يما يا ما اسمع يا ما لي بقاصي، لأ يا لي بقاصي، أنت على كتفي فا أنا فا فا فا عليك هو لي بقوقس مدراء يا بنات لو حطيتوا صوت في في الناس تعرفوا مين اللي مش فاهمة لما انا مش فاهمة في الناس قال حد تاني الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وملقى الابواب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 I want to say I want to get a question. I'll tell you I'm not En dan ik in het kutje van het kanaal, het